لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدهنا كحق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرنا كحق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرنا تحق قدرك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 اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت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 عزيز اللهم عليك باليهود والنصارى والشيعين اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم شتِت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اجعل قبورهم في العراق اللهم اجعل خجورهم في العراق اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فقدوا الرجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمي النساءهم اللهم ويتموا أث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 يا قوي يا عزيز اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذلمني والعطاء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 تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم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 وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه والتابعين